মার শাবি বুদনা উদিন লিল হরকুল বতলা শিদা দিয়াফাদ মার শাবি বুদনাথ উদা লম জাত হক বুলব তোলা শিদা দিয়া يا أصفاد جاء من يكسر القيود بصبر وجلات طف بنا يا الركب وخذ بالخطاه للبطول عذبنا هيا نعد للورا طف بنا يا الركب وخذ بالخطاه للبطول عذبنا هيا نعد للورا حياتنا نذرناها في سبيل الله حياتنا في في الله الغد শবাবি না ফিলগ শুনি لم يجري لم রকম إني رايت ركود الماء يفسده إنسى حقاب وإن لم يجري لم يطبي يا فتى الإسلام جدد حياتك يا فتى الإسلام ردد ندائك يا فتى الإسلام جدد حياتك يا فتى الإسلام ردد ردد ندائك شبابنا اليوم هي رجالنا في الغد شبابنا اليوم رجالنا في الغد والأسد لولا فراق الأرض مفترست والسهم لولا فراق القوس لم يصبه والأسد لولا فراق الأرض مفترست واصحم لولا فراق القوس لم يصبي يا فته الاسلام جدد جدد حياتك يا فته الاسلام ردد ردد نداءك يا فته الإسلام جدد جدد حياتك يا فته الاسلام ردد ردد نداءك شبابنا اليوم رجالنا في الغد شبابنا اليوم رجالنا في الغد معشر الشباب يعدنا عدنا للامجاد للامجاد انه ركب البطولات الشدائد يا اصفاد يا أصفاد الشباب عدنا, عدنا للامجاد للامجاد انه ركب البطولات الشدائد يا أصفاد جاء من يكسر القيود بصبر وجلد طف بنا يا الركب وخذ بالخطاه للبطول عذبنا هيا نعد للورا طف بنا يا حادي الركب وخذ بالخطاه للبطول عذبنا هيا عد للورا حياتنا <شبابنا> اليوم رجالنا في الغد ফদিন শবাবু নিয়ালু في الغد শবাবু নজালুনা ফিল في الغد ফজ في الغد رجالنا في الغد